بسم الله الرحمن الرحيم يس سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أعناقِهِمْ أَغلالًا فَهِىَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء وكل شيء أحضناه في إمام مبين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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آله إيردن الرحمن بطر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغنى عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حدا فمنه يأكلون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 ما توبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذاهم مضمون والشمس تجري ذَلِكَ لها ذلك تقدير العزيز العليم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 وآية لهم أننا حملنا دريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منهم وَمَتَعْمِلَ حِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 وَدُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إلَى رَبِّهِمْ يَسْلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَا بَعْدَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُسْلُونُ إِنْ كَانَتْ إلَّا صِيْحَةً وَواحِدَة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 وَمَتَاعَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَاعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحجنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنه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 وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه تقدون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 وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون